إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كافر لو أراد الله أن يستخذ ولد الأستفان ما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار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 من هنا نسينا كان يدعو إليه من قبل نسينا كان يدعو إليه من قبل وجعل لله آذان ليضل عن سبيله قلت متتعب بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ألا وقانة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الأنباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مطلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم حظيم قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاْعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ من فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ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 أَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُهُ مِنْ في النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مبنية مبنية مِنْ تَحْتِهَا نَبِيَّةٌ نَبِيَّةٌ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يناديع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصرعا ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكراء لآل الباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ الرَّبِّ فَوَيْلُ الْلَّقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُلَاءِكَ فِي ظَلَالِ الْمُبِينِ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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لها يتقون طرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تفتصمون ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين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 متوكلوا المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلم عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَاللَّهُ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَاللَّهُ يَتَرَسَّلُ الأَنْفُسَ حِينَمَا مَوْتُهَا لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم تختاروا من دون الله شفاعا كل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْطِنُونَ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمألت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون قُلِ فاطر نَفَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَتَحْكُمُونَ بَيْنَ عِبَادِي فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ لَهُوَ لَافْتَدَوْ لَاسْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ دُهَانَهُ أَمَّا إِذَا حَوَّلْنَا نِعْمَةً مِنْ قال إنما أوتيته على علم بل هي فسنة بل هي فسنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا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 يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأصلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كررت فأكون من المحسنين بلا قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وذيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقرر لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يثنون عليكم آيات ربكم يثنون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا